ا د ر بيك تخون بيه واعرف تشذب علي وش نستو ا ل بظهري يعرف بس احبك مو بدري えっ<音楽> بس اغشم روحي منك ورغم كل شي ء من اشوفك بدل ما دفعك احضنك あやかと。 يحاسب قلبك حبيبي حاسب كل شي يصير وحدو ضمير ميت اشتري لاني ضمير 何ができる